الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة. لكم هذه الماده الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل احسانه لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن ادراك كنهه ودلت الفطره والادله على امتناع مثله وشبهه موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الافهام ولا تبلغه الاوهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وكه لأحرقت صبحات وجهه ممتد إليه بصره جل وعلا وأصلي وأسلم على سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله الزواج في الإسلام سكن للنفس وراحة للقلب وطمأنينة للروح وتنظيم للعاطفة وسمو بالشهوة واستقرار للضمير ليستطيع الزوجان في ظل هذا الجو الأليف والبيئة الوديعة الحانية تأسيس خلية سعيدة وأسرة مستقرة وكيان متماسك وينعكس هذا بالتالي على مجموع الأمة وأفرادها الذين جميعا انحذروا من هذه الأسرة الكريمة ومن هذا الجو الأليف ومن هذه البيئة النقيه النظيفة ومن هذا الاستقرار باختصار يريد الإسلام الأسرة قلعة خير وحصن بر ورمز وفاء وأساس سعادة ولذلك قال تعالى لتسكنوا إليها ولم يقل لتسكنوا معها الظاهر أنه يسكن معها وهي تسكن معه يجمعهم مبنى ويعيشون تحت سقف فهم مع بعضهم ولكن الله قال لتسكنوا إليها إلى من حروف الجر تفيد الغاية والنهاية فغاية الاستقرار ونهاية السعادة وكمال الاندماج في الزوجة والزوج لتسكنوا إليها العلاقة الزوجية علاقة عميقة الجذور وطيدة الأركان بعيدة الأغوار القرآن يصور هذه العلاقة الفطرية أبدية تصويرا شائقا بديعا أخاذا رقيقا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فجعل الرجل للمرأة لباس وجعل المرأة للرجل لباس فمن خصائص اللباس الالتصاق والستر والتجميل والقرب والاحتواء وكل ذلك في هذه العلاقة الحساسة الخطيره التي تسمى بالزواج إن مفهوم الزواج عند كثير من الأجيال شهوة تقضى ونزوة فقط بغير أبعاد وحقائق وقيم وأسرار ومقاصد يعيشها الجميع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قمة الالتصاق غاية الاندماج كمال الإحاطة لو أتيت ببلغاء الدنيا وفصحاء العالم وفلاسفة الكون وكل الذين تكلموا لن يستطيع أحد منهم أن يصور العلاقة الزوجية مهما كان مفكرا كما صورها القرآن في عبارة موجزة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إذا كان الزواج بهذا المستوى تختل العلاقة الزوجية بالسلوك المشين والمعاملة الرعناء وباختلال موازين الحقوق والواجبات عند الرجل والمرأة فترى اسره متماسكة ظاهريا منهارة داخليا ترى الزوج والزوجة يحافظون على اسم الزوجية امام المجتمع والناس ولكنهم لا يعيشون حياة حقيقية ملؤها العطف والحنان والدفء والسعادة والانسجام والتعاون وإلى غير ذلك من المفردات الطيبة الجميلة الراقية وهذه الخطبة تحت عنوان المسلم مع زوجه الرجل كيف يعامل امرأته وبدأنا بحق الزوجة لأنها الأضعف قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج على حق الضعيفين المرأة واليتيم المرأة مسكينة إذا صارت عند زوجها تنتقل من بيئة أبيها وأهلها إلى بيئة زوجها وقد يسافر بها وقد يبتعد بها وقد ينتقل بها عن أهلها فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحجة الوداع كانت مختصرة جدا ذكر فيها صلى الله عليه وسلم معالم الدين وكليات الشرع وأساسيات الحقوق في هذه المساحة الضيقة بعد أن ذكر الدماء قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم ذكر النساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان أي أسيرات عندكم أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بامان الله اوصى بالنساء ولذلك قلت كل رجل يأتي بامراته لتسمع المرأة حقها ولتعلم ان الاسلام اكرمها ولو ان زوجها اهانها فهذا محض تصرف منه لا علاقة له بالكتاب ولا علاقة له بالسنة معاناة الزوجات جلد لواقع الرجال ونقد فاحص لممارسات الرجال مع النساء والخطبة القادمة بإذن الله المرأة المسلمة مع زوجها معاناة الزوجات أول ما تعاني منه المرأة الإساءة والتجريح والشتم والتطاول والتقبيح وشك وخلقتك ومما خشيتي علي انا مكسب تخير وكراعك زي المكوى وانت و... و... فقر وانت شوم بالله في راجل بيقول كلام زي ده انت اصدر ما عندك فهم ولا شنو التقبيح والشتم تهي اليق يا اخي خلي مرتك هل ممكن تقول هذا الكلام لشخص في الشارع لأي انسان في الشارع اقول لك صراحة بعض الرجال نزيه مع كل الناس عفيف اللسان مع كل الناس الا مع زوجته بعض الناس راقي في التعامل تشوفه مع الناس ما تشوفه مع مرته لانه في ناس عنده منه الرجولة تكشر للمرة وتكون صارم معها حتى يحكوا للناس يقول له في راجلين في ليلة الدخله وحجاته كديسه كديسة قطع رقبته طوال قال. قال الناس قالوا او قالت او دراج الخطر من الاول الثاني جاءت قديسه قال لها بس قال المرء عرفت راجل طلعت فوق راسه وطوال قال قال لك انت من الليله الاولى تقتل القديسه قديسه شنو يا أخي نحن في عصر الائلمه قديسه قديسه شنو قال تقتل القديسه قال لا تقتل القديسه ولا تقتل فار خليك مستقيم يا اخي قال من الليله الاولى قال تكون صارم قال عشان قال تما تركب للفراسه قال ده كلام فارغ ده كلام بتاع ناس سوقيه ده كلام بتاع سوق ده لا احاديث ولا ايات فبالتالي التطاول على المراه بالسب والشتم والتقبيح والاساءه والتجريح يخالف الهدي النبوي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله كلام راقي كلام جميل كلام جميل وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فهل أنت خير لأهلك؟ بعض الناس يعتقد أن ظلم المرأة لا يسمى عند الله ظلما وهو ظلم لأنها مخلوق يحس ويتألم بل بعض الزوجات مع قسوة زوجها عليها لا تلوذ إلا بالبكاء المتواصل ليل نهار تندب حظها وتبكي واقعها لا تحس من زوجها عطفا ولا لطفا ولا قربا ولا حنانا ولا مودة ولا رحمة المعاناة الثانية الضرب والتعنيف مش في ناس اللسان زادت بفوتوا بغادي يضرب طوالي إذا جاءت المرأة تبكي تقول زوجي ضربني وقد علم وترك علامات على جسمي من الضرب قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبيد ثم يضاجعها هذه لباس لك هذه سكن ومودة أما وجدت سبيلا للتصحيح والتقويم وإن كانت مليئة بالأخطاء إلا الضرب وحتى الضرب الذي ذكر في الآية ذكر اخيرا وهجروهن في المضاجع عضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وهذا بعد, بعد النشوز الشديد والضرب كما قال ابن عباس بعمامة أو بمسواك حتى لما تضرب المرأ تعبيري بأنك انت رافض لعصيانها دي مرأ أبد تسمع كلام الراجل يعني مش شاكلت معه ونظمت معه ده كثير في بيت النبوة فيه لكن مرا ما بتسمع الكلام وطوالي برا البيت وتتسمع تقول له ما بسمع كلامك وما عندك عليه السلطان خرجت عليه دي ينصحه ويذكروها بالله عجز يهجره ما نفع يضرب بعمته بعمته مش بعكازه بعمته بيمسواك تضربه بيمسواك تديها ضربه في, في, في, في جسمها توريها انك انت غافض لهذا السلوك وانك متضجر منها شيء عجيب ثالثا الاهمال الاهمال في نسوان بعانوا من الاهمال اما اهمال اشباع العواطف والرغبات وده تقصير من الرجل بمعنى المراه تحب الثناء شكرها قل يا أكل جميل لبست لبسه امدحها اثني عليها اعلمها وافصح عن مشاعرك وعن مكنون دواخلك ولما قلت قلنا في الاستبيان هل تصرح لزوجتك بمشاعرك كانت الاجابه اول حاجه في حاجة جميلة جدا في الاستبيان العملناه الحمد لله تسعة وتسعين في المية بيحبوا زوجاتهم انا مبسوط شديد انا مبسوط شديد الناس العملناه الاستبيان المزوجين ميتة تسعة وثمانين نفر قالوا تسعة وتسعين قالوا بيحبوا زوجاتهم لكن للأسف الشديد ما بصرحوا بهذا الحب في ناس ما احيانا بيصرحوا دين الخمسين في المية والبيصرحوا بالحب تمانية في المية الجماعة سودانيين مية المية عرفتوا لك سودانيين ما بيقدر يقول لي هذه المشاعر في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس إليك قال عائشة قدام الرجال ما خجل قيل ومن الرجال قال أبوها في صحيح مسلم لامت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة وعلى وفائه لخديجة بعد موتها فكان يقول يا عائشة إني رزقت حبها إهمال المشاعر مشكلة كبيرة جدا أن يهمل الرجل مشاعر امراته قل لا يا اخي وبعدين الكذب على المراه هنا يجوز كويس قل لا انت جميله وانت حسناء وامدح كثير من الخيانات الزوجيه تبدا برجل يدغدغ عواطف المراه ويخترق مشاعرها ويسمعها كلام وهي متزوجة لم تسمعه عند زوجها فسرعان ما تقع في حبائل وشباك هذا العشيق المجرم الذي يحسن مثل هذا الكلام لو حضر المسلسل التركي ممكن يجي طوال يقول كلام تقيل بس يحضر المسلسل التركي المجرم ده والله انا والله مستغرب والله مستغرب في انه الناس العالم كله الان والفضائيات بتكلم عن مسلسل البطل والبطل زنات زنات سفله سفلة وأنت كمشاهد مضطر اضطرارا ان تتعاطف مع هؤلاء الزنات لأنه البطل لازم والواحد ترجع متعاطف معه تقول له يا أخي تجرد تجرد من بيته مع راجل يقول لك يا مولانا اتقفلت كل السبل في وشاها في وشك انت ده؟ قال في وشك قال والله يبر... يقول لك ما كان عندها خيار ما كان عندها خيار عليك تشوفه صدق بالله يقول لك يا مولانا ما كان عندها خيار لازم كان تشرد معه يا سلام دي مسلسل ده مسلسل والله ده فجور اقسم بالله فجور وفي اشياء زي المسلسل ده تساؤل انا قاعد اتساءل دائما أقول يا اخواننا كثير بسمع الفرقه الاثيوبيه اعلان الفرقه الاثيوبيه الفرقة الاثيوبية دي خشت كيف البلد من الذي سمح لها انا دار اعرف انا مواطن ما مائم مسجد مواطن دار اعرف من الذي صدق لفرقة اثيوبيه ملوها البنات يتراقصن في المسارح عاريات امام الناس وينقل ذلك الاعلام المرئي لنا من الذي سمح لهذه الفرقة في بلد اسلامي شعاره تطبيق الشريعة من الذي سمح لهذه الفرقة الأثيوبية بهذا, الأثيوبية بهذا العبث المهم اهمال المرأة وفي ناس يهمل المرأة شوفك كامده كيف في كسوتها والنفقه عليها وأساسيات ومقومات الحقوق الزوجية يهمل رجال سامحوني على هذه العبارة بيطفشوا طفشوا يطفشوا, يطفشوا يخلي المرأة تعاني لسع الحياة وهجير المعاناة في لقمة العيش مع كومة عيال خلفهم وتركها وتركها وقد سافر دون ان يعلم الناس له جهة بالله هذا مسؤول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رابعا من اعظم معاناه المراه مع زوجها واسمحوا لي وساكون صريحا العلاقات المشبوهه الزوجه تحس ان زوجها مرتبط مع اخرى خارج اطار الشرعيه لو مشت زوجها بالحلال هي بتكون مطمئنه لكن ما بالحلال عنده علاقات وهي تعرفه الموبايل يضرب يشيل الموبايل يطلع بره هي قاعدة معه يعني تعرف تحس قلبها يحدثها الراجل ده عنده علاقات مع اخريات في اطار العمل في اطار اي اطار اخر احيانا ترجى تلفونات في منتصف الليل وهي نائمة وهو يتكلم يتكلم مع منو؟ مع ناس البنك الساعة واحدة صباحا في بنك اكيد كلام ما طبيعي تقوم تفتح الموبايل وتصدم بالرسائل الغرامية بل احيانا امراه ترسل لزوجها رسائل غرامية يقوم يرسله ولادك بل ايه دا كلام دا دا كلام دا حسن يخي يخي ما معقول هذا من, من الاشكالات من المعاناة الزوجات الكبيرة جدا التي تعاني منها او تعاني منها المرأة او الزوجة احيانا التعسف في استعمال حقه بمنعها اهلها وارحامها نعم الاسلام قال المرأة تطيع الرجل لكنه يمنعها ويضيق عليها ويحفظها بين الجدران ويشدد عليها وكل ذلك لا يليق برجل مسلم المسلم لا يعامل المرأة هذه المعاملة للأسف الشديد السيئة من معاناه الزوجات أن الرجل دائما عابس الوجه في البيت ليظهر الصرامه لا يعرف المزاح لا يعرف الضحك لا يعرف الملاطفة إنما هو جاف هكذا ناشف ليس فيه مرونة وليس فيه مساحة لزوجته من المعاناه التي تعانيها الزوجات حقيقة من زوجها ان زوجها قد يشك فيها هذا جملة ما اسمع ما ذكرته في الخطبة جملة ما اسمع انه يستريب منها وهذا لا شك هدم لاصل الحياة الزوجية الحياة الزوجية تقوم على الثقة تقوم الغيرة مطلوبة نعم ان يكون الرجل غيرا على عرضه مطلوب اما ان يتابعها واما ان يشك فيها هذا لا شك شيء مقزز للنفس ولا يليق برجل إذن ما المطلوب كيف باختصار يعامل المسلم زوجه بسبعة أفعال مضارعة المسلم مع زوجه زوجه في اللغة تطلق على الرجل والمرأة يعني ممكن تقول الرجل مع زوجه ويقصد بذلك امراته وزوجته تعاملها بسبعة أفعال مضارعة يقدس المسلم يقدس الحياه الزوجيه يعلم انها مسؤوليه وان هذه بنت اناس وانها عرض ينبغي ان يحفظ وانها عرض ينبغي ان يصان فلا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم يقدس اثنان يحترم الرجل يحترم المرأة يعاملها ب... ب... من منطلقات آدميتها وإنسانيتها في لفظه معظم معاناة النسوان من اللسان ازواج لسان مر ما بيتبلع كلام مر ما بيتبلع يحترمها ويحترم أهلها في ناس طبعا يهينوا المرأة ويهينوا أهله يهين أهله قدامه ومرات لو ما لقى طريقه يمسك الشفع يقول للشافع انت ده تطلع زي خيلانك ولا شنو ما تبقى لي زي خيلانك كده يا أخي خيلانه زنبا شنو حسن حسن دخلوا شنو خيلانه غلطانين إنه أدوك مرأة تخيل أكبر غلط وقعوا فيه خيلان الولد ده إنه أدوك مرأة يدوك مرأة وتنبذوا يا أخي ما معقول يحترم شوف باختصار المرأة لا تريد من الرجل غير الاحترام وأصلا نظرتك للزوجة شنو يقدس تقدس الحياة الزوجية هذه حياة عظيمة فيها من الخصوصية وفيها من الالتصاق وفيها من القرب يا أخي يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا توفي ولا يجوز لأم ولا أخت ولا بنت ولدتها من صلبك أن تغسلك إذا مت. هذا حق محض للزوجة فالزوج عندها من الخصوصية ما عندها إذا توفيت المرأة ولدها الولدة رضعته لا يجوز غسل أمه ولا يجوز أخ ولا أبي غسل بيته ولكن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته ولذلك قالت عائشه رضي عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه دي علاقه يا اخي متداخله شديد ليس الشهوه فقط فيها مسؤوليه وفيها عقل وفيها عاطفه وفيها شهوه وبالتالي يقدس ويحترم ثلاثه يكسر يكسر الروتين الزوج المقتدر هو الذي يكسر روتين البيت ويستطيع أن يتسرب إلى نفس المرأة وإلى مكنوناتها ويخترق هذا المخلوق الضعيف وباستطاعة الرجل بسهولة أن يكسب المرأة كلمات بسيطة ممكن تغير مسار المرأة يا أخي بينك وبين نفسك بينك وبينه ما بتكلمه عن شعرك ليه عشان قالوا لك بتطلع في راسك عشان قالوا لك كده ما قال ليك في راجل يعني قاعد مع مرته في جو رومانسي والدنيا ليل قال لها شايف القمره دي قالت له اي قال لها انت اجمل من القمر دي جارون كان ماشي بجنب الحيطة بتاع بجنب الحيطة سمع الكلام ده طوالي ماشي للمرة قال لا شايفة القمرة دي؟ قالتها جنيت ولا شون يا انت؟ القمرة دي في ذول ما شايفة؟ انت مجنون؟ سكت سكتها؟ قال لي سكت لياها قالتها جنيت ولا شون؟ القمرة دي؟ هاي شايفة؟ جدا لنا كمان شوف وبعدين انا الكلام دا اولته انه الغلطان لانه اول مرة ظاهر يعمل الكلام زي دا داك بيقولها طوال عشان كده ديك متعودة لكن دا اول مرة فاجاه قال لها شايفة الجمرة داري يخش في الموضوع طوالي ياخي المرأة الكلمة الطيبة تؤثر فيها وخاصة من زوجها خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء من السهل جدا أن تكسب المرأة بكلمة الرجل المسلم يستطيع أن يتسرب وأن يكسر روتين الحياة الزوجية أهم شيء أن تهدي المرأة هدية جرب أطلع من الجمعة أديها هدية وأعطيك مثال عجيب جدا المرأة لو قالت لك دارين مصاريف سراير وشنو وستاير وشنو وأدتك حاجات بخمسمائة ألف وأديتها خمسمائة ألف ما بتقول لك شكراً وما بتأثر فيها. جيب ليك فتي ريح بآلفين، قلم بآلف جنيه، كرتسي بخمس مائة، قل دي هدية. تراها ذا قيمة مؤثرة في نفسها، ففرق بين العطية والهدية. العطية لا تؤثر في المرأة لأن هذا واجب يومي. دايرن ودايرن ودايرن ودايرن. لكن لما انتجب لها على غير المعتاد هديه الهديه تجلب المحبه قال عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابو العطيه تختلف عن الهديه اين الرجل الذي بين الحين والحين ياتي لامراته بهديه يقول لا انا جبت لك هديه يكره القصه وما تكون الهديه ما بالقيمه الهديه بالمعنى معناها عظيم ولكن الثمن والقيمه قليله الرجل المسلم العاقل يكسر رابعا سبعه افعال مضارعه يقدس يحترم يكسر يتحمل يتحمل بمعنى اصلا ما في مره كامله هكذا قال صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين خلقنا من ضلع أعوج فاستمتعوا بهن على عوجهن لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر يتحمل جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطرق الباب يريد عنده مشكلة مع زوجته فسمع عمر في كلام مع امراته وصوتها يعلو عليه رافع صوته تهرج الرجل ذهب فتح عمر الباب وجد الرجل بعيد فناداه ورجع اليه قال يا هذا يعني فهم انه ما داري قابله قال لا بس كنت مع المرى بتناقش قال سمعت وما حاجتك قال جئت اشكو اليك امرأتي فوجدتك تشكو مما اشكو قال له اصلا جاي اشكلي غمرتي اقول لك مرتين لسانة طويل وبتطاول علي وانا لقيتك انت نفس الموضوع قال يا هذا انها ام عيالي يا حقيقة بتنكر اصلا ما بتنكر نهائي كان بيقى تمارك ويس ولا كعبة ام عيالك وعيالك عيالك الكلام انتهى عاجنة خبزي صانعة طعامي قال ان كرهت منها خلقاء رضيت منها هذا بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه في قال كنا القرشيين المهاجرون كنا في قريش نغلب نسائنا فليست لامرأه معنى كلمه القرشيات ما تتكلم مع الراجل الراجل بدا كلمه واحده بتلبد تقول حاضر بس حاضر تربيه عجيبه قال فلما جئنا المدئتين المدينه وجدنا رجال تغلبهم نساؤهم الانصاريات كمان صعبات بيغلبوا رجالهم قال فتزوج انصارية فغلبته كلمة بكلمة ادى كلمة تد كلمة يا ولية يا ولية حصل شنو؟ قلت يا اخي انت لا تحب ان يراجعك احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنه نسوان يقول له كده يقول له غلط ما كده لا ما كده الصح كده ولا نحن بنعمل كده دي طبيعة المرأة الطبيعة المناكفة فذهب عمر قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واجما خاته دفي يعني متمحن كده قاعد حزيم وحوله نساؤه قال فقلت اضحكه قال انا اضحكه ومعه ابو بكر قلت لا يا رسول الله نحن رجال من قريش نغلب نساؤنا، فأتينا إلى بني فلان يغلب نساؤهم، تغلبهم نساؤهم، وإنا فلان قالت كذا وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء النسوة التمعنا يريدنا زيادة النفقة، النسوان عملا عليه الجيش ويتلمن عليه ويقول له جروج دي بسيطة، ويزيد لنا المصاريف وكذا، كلام زيد، فقامة. عمر الى حفصة يجاؤها في عنقها يضربها وقام ابو بكر الى عائشة يضربها وقال يا حفصة اتراجعين رسول الله قالت نعم اراجعه اراجعه اقول كده اقول لا لا الصح كده ولا كده يا اخي التحارف نحن في ناس المردي يقول لك ولا شاوه وناس يقول لك الرسول قال شاوروهن وخالفوهن ياخي ده شاوروهن وخالفوهن شاوروه انو ما في شاوروه انو تشاور تشاوروا تاخذ برايه اذا سديد رسول الله شاور سلمه في اخطر قرار في تاريخ الامه بعد الحديبيه قال لها الناس عصوني ابا اسمعوا كلامي ماذا افعل فاخبرته ان يفعل هو اول ليقتدي به الناس فاستجاب لرايها واخذ بمشورتها فبالتالي شوف, ال... شوف ال... التحمل ده تحمل عجيب نعم نراجعه كان النبي صلى الله عليه وسلم في روى الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جالسة قالت عائشه رضي الله عنه فأتيته بحريرة حريرة نوع من أنواع الطعام فيه عجين وفيه كده فأتيته فوضعته له ومعه سودة بنت زمعة قالت والنبي يأكل فقلت لسودة كلي قالت لا اكلي عائشة رضي عنها صغيرة في سنها وسودة كبيرة لها قالت لا اكلي قالت فأبت قالت لها عائشة لو لم تأكلي لألطخن وجهك بالحرير فابت فأخذت عائشة من الحرير ولطخت وجه سودة جداف الله سلم الله يضحك وكان نبي يفصل بينهما فأزاح لسوده لتلطخ وجه عائشة فاخذ السودة من الحريرة ولطخ في وجه عائشة والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم يا ياخي لكن حاجة أسر عجيبة شوف الحياة الأسرية دي حاجة تلقائية حياة تلقائية ما فيها تكلف شوف كان بكيف سودة عائشة تلطخ وجه سودة بعض الرجال يهيج في مسألة صغيرة كل النساء يفعلنها يا ياخي وين التحمل اصلا وين التحمل إذا كان قال خلقنا من ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها فاستمتعوا بهن على عواجهن أياك وانت رجل أن تجاري المرأة المرأة ما تفرق معه تقول لك طلقني حس بس حسري طلقني أمر خلي البيت لكن يحمل نفسه معه فوا لي طلقة يسألوه يقول له مالك يقول قال طلجن حس يا أخي أنت زيها عقلك في عقل انت فهمك زي فهما خليك خليك رجل رجل بمعنى رجل وما معنى الرجلة اذا لم تتحمل قصة عجيبة جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد فاطمة ابنته بالطفاء مرض الله عنا يتفجده فوجدها جالسة لوحدها قال إن ابن عمك يعني علي قالت خاصمنا وخرج الخلافات الزوجية حاجة طبيعية الما طبيعي أن تتضخم وأن تكبر وأن يتدخل آخرون وأن تنتهي الحياة الزوجية بغير أسباب منطقية ولا موضوعية وبغير مبررات شرعية هذا غير المقبول أما أن توجد خلافات فهذا علي اختلف مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما وخرج وده الرجل العاقل لما نلمرت الشاكل يطلع برد بيته هي ما تطلع هي كان طلعت مشكلة بتمشي ناس بيملولها راسه يقول لي يا زاتو الله ما كتر إلا الرجال وده الراجل ده فكيو واعملي وسوي هنا ده كلام ده ده, ده, ده فتن أشكد المرء إياها أن تخرج من البيت شوف تطلع انت وتجي راجع فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي وده فيه فائدة عظيمة دور النسابة لابد يكون إيجابي بيتك جاتك زعلانة من زوجة ما تقول ليها أصبر ليه خشي أنا بنجم لك تنجم شنو وشوف عده بيسوي له شنو أنت ما عندك فهم ولا شنو اوعك ما تخلي بيتك تحس انك ملجأ لها دائما فدائما تجد داريا ده رجل ما عنده فهم شوف رسول الله عمرو شو دي بنت مشاكلة ما قال لها مشاكلين قال لك شنو قال لك شنو قال لك كذا كذا ايوا بالله اصبر لي وقال فيني انا شنو تقول له قال فيك كذا كذا كذا كذا يا معقول يا هذا رجل ما ذهب الى علي ووجده في المسجد جالس او رقد على الارض مسجد ما مفروش وما مكيف فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجثى على ركبتيه واقام عليا ومسح عن جنبه التراب انت لا بد تكسب نسيبك دي اخي مسح عن جنبه التراب وقال له قم يا ابا تراب كناه بذلك قم يا ابا تراب فقام علي ورجع الى بيته فالرجل المسلم يقدس يحترم يكسر الروتين يتحمل خامسا يحتسب تحتسب عديل مرا جنعت منا عندك منا عيال تحتسب وتتحمل وهذا الاحتساب مهم تقول اللهم تقبل مني تضيق عليك انت تقول اللهم تقبل مني وتعاملها بالتي هي احسن اسال الله تعالى أن يوفق لما يحب ويرضى وان يأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى وان يسعد الأزواج وأن يوفق الأسر لخير حياة طيبة سعيدة وأن يجعلها متماسكة وأن يوفق الزوجين لحياة هنيئة سعيدة رضية هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سادسا يحسم يحسم في مسائل الشرع لا يرضى بالعبث ولا بالتبرج ولا يكون ديوثا ابدا يعني في رجال كمان من كثر التعلق من كثرة تعلقهم بزوجاتهم تجده يتهاون في أمور الشرعي البيت ماشى الحفلة يا بيت ماشى وين أمات قول له خليها طوال سكت خلاص خليناه بس ما تتأخري. البيت متبرجة يا بيت لابسة كده ليه أمات تقول له يعني تعمل شنو البنات كلها كذي. يقول خلاص البنات كلين كده المرأة متعطرة ومارجة من البيت ولابسة توبة وكامل زينتها يا ولية ما شاوين تقول لي انت شاكي فيني لا ده ما فوق وجه لا بد من الحسم في امور الشرع التبرج لا الاختلاط المستهتر لا التهاوم في الشرع لا اياكم والدخول على النساء لا رجل يجي يدخل لحد جوا ما في حاجة اسمها شاكي تحسم مهما كان الانسان نزيه الشرع شرع والدين دين والأحكام وأحكام ياكم الدخول على النساء ياكم الدخول على النساء والدعمها زوجتك والدعمها جاء يقلني في الديوان هناك في الديوان ما في حاجة اسمها يجي جاني معاه أيوش معاه الجبنة كش يعود بطعمي بطعمه تشرب معاه الجبنة ده شو ده ده في ديوان ما في أكليمك جاني في الديوان تلبس طوبة تغطى تجي تقول لك السلام عليكم الحمد لله على السلامة والدعمي وزوجها فيه اخو الزوج ما يجي خاش جوا قال افرايت الحمو قال الحم الموت يحسم سابعا يوفق ثاني من جديد عشان ما تزوج اي زول يطلع من هنا عنده سبع حاجات يمشي يعملين يقدس يحترم يكسر يتحمل يحتسب يحسم يوفق يوفق بين زوجه وبين أمه وأهله وأعظم ومعظم مشكلات الزوجية قد يكون الرجل متفق مع زوجته تماما غير أن أمه تتدخل وأخواته يتدخلن وهي لا ترضى تريد خصوصيتها كزوجة وهم يتدخلون في خصوصياتها فتجد كثير من الرجال إما يميل إلى مرأته ويهمل أمه وهذا غير موفق وإما أن يميل إلى أمه وأهله ويترك امرأته وهذا غير موفق الرجل العاقل بإمكانه أن يمسك أمه وأخواته بيده اليمنى وأن يمسك زوجته بيده اليمنى فلا يتصادمان إلا إذا كان فيه هو خلل لأنه هو ماسكنا اللتين إذا حصل تصادم معناه finish ضعف في شخصيته هو في زوجات قعدات في البيوت مع نسابتهم افصل المطبخ العيشة ما شرعية انا ما مرتاح مع اهلك كلام كتير دي مشكلة نقلة امه بتقول بار مرته كلام مؤلم يغلغ له كرجل بار مرته طيب يحمل شنو يسوي شنو من حق الزوجة أن يكون لها سكن منفصل ده شرع ده ما فق مجاملة ده دين ليس المرأة إذا سكنت مع أهلك, أهلك محض تفضل منها أما الشرع فيوجب سكنا منفصلا لها إذا سكنت سوا يعيش كاسره واحدة الأم تعتبر زوجة الولد كسائر بناتها تعاملها ب... يا بنيتي يا بنتي والزوجة تقول لام الولد يا امه يا خاله يا كذا باحترام شديد ما في اي ذول يسكم براو الزوج عنده حقوق شرعيه معروفه في الشرع والام عندها حقوق شرعيه معروفه في الشرع فلذلك الرجل المسلم كيف يعامل مرأته يوفق يوفق بين ماذا يوفق بين امراته وبين اهله أهله ممكن تكون أبوه والمرأة العاقلة هي التي تكسب أهل زوجها قبل أن تكسب زوجها وينبغي أن تعلم كل امرأة تحضر هذه الخطبه أو سوف تسمع هذه الخطبة ينبغي أن تعلم أنها إذا لم تكسب أهل زوجها فحياتها مهددة لأنه لا يوجد زوج عاقل يمكن أن يستغني عن والديه المرأة لو دائر حيو مستقرة تخلي الراجل ده تكسب اهله سيسعد ايما سعاده وسيرتاح ايما راحه خطبتنا القادمه حقوق الزوج دارين تجيبوا نسوانكم جيبوهن ما دارين انتم مخيرين انا كنت داير النسوان يسمعوا حقهم ده عشان بعدين لما ترجعوا يطالبوكم بيو في البيت اما حقك انت ده انت مضطر تجيب الجمعه الجايه غصب عشان تعرف حقك اي رجل الجمعة الجاية اجيب مرته ويجي عشان يعرف حقه كيف تعامل المرأة المسلمة زوجها اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ايما إلا زوجته ولا ممتحنا إلا وفقته ونجحته ولا مسافرا إلا رددته ولا غائبا إلا حفظته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها برحمتك يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بغيث صيب مدرار يا رب العالمين نافع غدق غير ضار يا رب العالمين اللهم اغث عبادك اللهم اغث بلادك اللهم اغث عبادك اللهم أغثنا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل غيثك لنا اللهم انزل الغيث من بعد ما قنطنا وانشر رحمتك انك انت الولي الحميد وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم الصلاه